السلام عليكم و ر ح م ة الله الحمد لله رب العالمين و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وعلى كل من ت ب ع ه م ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فكنا قد تحدثنا و أ ط ل ن ا الحديث في شرح تبويب المصنف رحمه الله تعالى وهو يقول الترغيب في غض البصر والترهيب من إ ط ل ا ق ه والترهيب من ا ل خ ل و ة ومن لمس ا ل أ ج ن ب ي ة شرحنا أ ح د عشر حديثا و أ ط ل ن ا عند كل باب من أ ب و ا ب التي تؤدي إ ل ى ا ل ف ا ح ش ة وذلك ما يعرف ب مقدمات الزنا فمقدمات الزنا ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مقدمات أ و ل هن إ ط ل ا ق البصر وثانيهن هو ا ل خ ل و ة ب ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة وثالثتهن هي لمس ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ثم عقدنا فصلا في بيان الترهيب من الاختلاط وبيان ما جاء, فيه أو ما جاء من آ ف ا ت ه ودائما نبقى قبل أ ن نكمل شرح ما جاء من أ ح ا د ي ث هذا الكتاب لنقف اليوم إ ن شاء الله تعالى مع فصل آ خ ر ويجب علينا أ ن نقف عند هذا ا ل أ م ر ل أ ه م ي ت ه و ل ك ث ر ة الداعي إ ل ى الحديث عنه أ ل ا وهو ا ل ع ف ة فسنتحدث إ ن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه عن ا ل ع ف ة وما جاء في فضلها وكيف الوصول إ ل ى اكتسابها والتحلي بها و ا ل ع ف ة هي في ل غ ة العرب معناه الكف والامتناع لذلك قال علماء ا ل ل غ ة وهم يشرحون هذه ا ل م ا د ة م ا د ة ع ف ف ة قالوا مبناها على الترك وعلى الامتناع وعلى الكف أ ي منع شيء يقول ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب ا ل ع ف ة هي الكف عما لا يحل ويجمل أ ي ا ل ع ف ة هي الامتناع عما لا يحل ويجمل أ ي هناك أ ش ي ا ء احيانا تحل ولكنها لا تجمل لا يجمل بالمرء ان يفعلها وهذا ما يعرف عند العلماء بخوارم ا ل م ر و ء ة ا ل ت ي تنافي ا ل آ د ا ب هي م ب ا ح ة حيث إ ن ه لم يرد في حقها نهي أ و تحريم أ و غير ذلك لكن لا يقر العرف ولا تقر ا ل م ر و ء ة بفعل ذلك ا ل أ م ر مثلا نحن نعلم أ ن ع و ر ة المسلم من ا ل س ر ة إ ل ى الركبه ة لكن ذ ا لا يعني أ ن المسلم له أ ن يسير أ م ا م الناس بلباس يستره فقط من السره الى ا ل ر ك ب ة هو لم يقترف محرما لكن نقول هذا مخل ب م ر ؤ ت ك ولا يجمل بك أ ن تفعل ذلك لذلك قالوا ا ل ع ف ة هي الكف عما لا يحل شرعا ولا يجمل طبعا وعرفا وعقلا هناك أ ش ي ا ء العرف والطبع لا يقرها قال عف عن المحارم وعن ا ل أ ط م ا ع فهو عفيف وعف أ ي ا ل إ ن س ا ن الذي يتصف ب ا ل ع ف ة نسميه عفيفا وعفا قال أ ي كف كف وتعفف والاستعفاف قال طلب العفاف الاستعفاف أ ن ك ت س أ ل الله تعالى العفاف والاستعفاف قال هو طلب العفاف وهو الكف عن الحرام أ ي ت س أ ل الله عز وجل أ ن يعينك على العفاف الذي هو ترك الحرام أ م ا في اصطلاح الشرع ما معنى العفاف و ا ل ع ف ة في الشرع أ ي ما معنى هذه ا ل ك ل م ة عندما ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن و ت أ ت ي في س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاعلم أ ن ا ل ع ف ة والعفاف ي أ ت ي في ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ل غ ة ا ل س ن ة على معنيين اثنين إ م ا أ ن تكون ا ل ع ف ة بمعنى ترك السؤال ترك سؤال الناس أ ي أ ن يكف المرء ويمتنع عن أ ن ي س أ ل الناس وهذا سبق ذكر الترهيب منه بل أ ط ل ن ا في شرح ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ر ا ه ب ة من ذلك في كتاب الصدقات وما جاء في ذم ا ل م س أ ل ة لذلك الله سبحانه سمى ب ح ا وتعالى ن ه س ترك سؤال الناس تعففا فقال يحسبهم الجاهل أ غ ن ي ا ء من التعفف أ ي لا ي س أ ل و ن الناس ا ل ح ا ف ة فسرتها ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن يفسر بعضه بعضا لا ي س أ ل و ن الناس ا ل ح ا ف ة ومنه الحديث في الذي مر معنا في كتاب البيوع حديث كعب بن ع ج ر ة في معجم الطبراني حيث إ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اه لما اه وصفوا له شخصا يبذل جهدا عظيما في الكسب كان يعمل يبتغي الحلال يحمل كذا ويضع كذا فقيل له لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله ع ل يعني ه الصلاة والسلام ي كانوا يظنون أ ن الشيء الذي يفعل في سبيل الله هو فقط, فقط الجهاد فقال لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يغير لهم هذا المفهوم فقال إ ن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله لاحظوا إن كان خرج يسعى على نفسه يعني ف و ا ي ع ك ي لا ي س أ ل الناس يعمل أ ي شيء مهم يعمل عملا حلالا و ل ي س أ ل الناس قال فهو في سبيل الله أ ي ض ا الحديث المعروف حديث بهريرة أن ابي ل ن ع ل ي ه الصلاة والسلام ب ي ن معنى المسكين المسكين ليس هو الذي يقوم وسط الناس, وسط الناس ويقول يا ناس أعينوني أن كان من لهم ليس الذي ويقول ليس لا لكل لاقطة ولو هو هذا هو يقوم دعواه ع يا ساقطة كذابا وسط سأتي شك في ي ط ي ه يعني الذي ا ل إ ن س ا ن الذي يصرح بحاجته وفقره ومسكنته هذا سيجد مبتغاه لا م ح ا ل ة لكل ساقطه في الحي لاقطه يعني سيرقه بعض الناس إ ل ي ه ولو كان كذابا مهم يعني هذا لا تعطي السائل تعطي السائل ولا تنهر لكن الذي يجهر و ص ل إ ل ى ا ل م ب ت غ ا ه من هو إ ذ ن المسكين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس المسكين الذي ترده ا ل ت م ر ت والتمرتان ولا ا ل ل ق م ة واللقمتان ليس هذا الذي يذهب إ ل ى الناس ويرده هكذا على ا ل أ ق ل صرح و س ي أ ت ي من يعطيه إ ذ ن من هو المسكين يا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ولكن المسكين الذي يتعفف ولا يفطن له الذي يتعفف ي أ ت ي ويظهر أ م ا م ك ب أ ن ولله الحمد قد أ س ب غ الله عليه ن ع م ة و ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة وليس ا أ ل الناس شيئا هذا ما الذي سيتفطن له لذلك كان علي بن ابي طالب ي س ت ع ي د بالله من الفقر ويقول ما ر أ ي ت شيئا أ ع ظ م من الفقر يعني إ ن كتمته أ ذ ل ن ي إ ن ك ث م ت ه أ و ج ع ن ي يعني لو كنت تخبي الفقر أنتعك يوجعك و إ ن جهرت به فضحني يعني الفقر قال كان يستعيد منه ل أ ج ل هذا إ ذ ا م ن الذي سيتفطن للمتعفف الذي يكف نفسه عن سؤال الناس هذا معنى ا ل ع ف ة النوع الثاني معنى العفة هو الكف دائما والامتناع عن الزنا ومقدماته وهذا الذي نريد اليوم أ ن نقف عنده ل أ ن حديثنا الذي نطيل فيه مداواه لنفوسنا وشبابنا ل هو ترهيب من الزنا ومن مقدمات الزنا كالنظر و ا ل خ ل و ة واللمس والاختلاط وغير ذلك ف ا ل ع ف ة تطلق أ ي ض ا الانكفاف ع ف ة أي ل والامتناع وترك الزنا ومقدماته يقول المولى تبارك وتعالى وليستعفف يجدون الذين لا يجدون نكاحاً أ ي إ ي اياك ك قدرتك أن تجعل عدم قدرتك على الزواج عدم على إ أ ن تجعل عدم قدرتك على الزواج سببا للوقوع في الحرم لا تحتج بهذا ا ل أ م ر لماذا ل أ ن الله ي أ م ر و أ م ر الله لا بد أ ن يطاع حيث قال وليستعفف أ م ر من الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم و إ ن يعلم الله في قلوبكم خيراء يؤتكم خيراء ولذلك سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العفيف من هو العفيف عندك يا ابن عباس فقال رضي الله تعالى عنه هو التقي التقي الذي إ ذ اذا خل بالحسناء ل ا ي إ ذ خلا ب ل الله, خاف الله عز وجل التقي الذي خل ح وحصن س ن ا خاف إذا ء فرجه هو عز بالحسناء خال بها. خاف الله عز وجل وحصن فرجه وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الجيد النافع الجيد كتابه ا د م وحد ا النفوس والذي يعرف بالأخلاق والسير ت يقول يعرف ر م ة الله عليه و ح ا ل ع ف ة أ ي تعريف ا ل ع ف ة وما أ ج م ل كلامه في تعريف العفه يقول وحد ا ل ع ف ة أ ن تغض بصرك وجميع جوارحك التي رأينا الحديث فيها العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع والفم وزناه الكلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطأ تزني تزني تزني تزني يزني والقلب يزني وزناه التشهي والتمني هذا كله يجعل رحمه الله تعالى ا ل ع ف ة هي حدها أ ن تغض بصرك زل وجميع جوارحك عن الاجسام أ ج س م التي لا ا تحل لك ل عن أ التي لا تحل لك يعني ربما يقصد ا ل ع ف ة عن الزنا ويقصد أ ي ض ا ا ل ع ف ة عن الحرام كل شيء تملكه لا يحل لك أ ن تملكه لا بد أ ن تستعف منه قال فما عدا هذا الذي لا يكف نفسه ولا بصره ولا عينه ولا, ولا اذنه ولا قلبها الزنا ومقدماته قال وما عدا هذا فهو عهر العهر لاحظ هذا الوصف كلام شديد يعني من ا ل ح ز ب فهو عهر قد يبالغ ا ل إ ن س ا ن في ا ل ع ف ة يبالغ في ا ل ع ف ة حتى يترك الحلال يترك المباح يترك الزواج قال وما زاد حتى ي م ش ك عما أ ح ل الله فهو ضعف وعجز فهو ضعف وعجز لذلك سياتي معنا في بحث حكمه الزواج و ا ل ف ا ئ د ة من الزواج سنتكلم عن ان الشرع نبين ان الشرع حرم التبتل التبتل هو ا ل ر ه ب ا ن ي ة التي ابتدعها النصارى أ ن يترك ا ل إ ن س ا ن الزواج متعبدا بذلك الله مو يترك الزواج ل أ ن ه غير قادر يترك الزواج يتعبد بذلك الله هذا هو التبتل نهى رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ذلك إ ذ ن ف إ ذ ا عرفنا ما معنى ا م ا ل ع ف ة ا ل ع ف ة هي ترك سؤال الناس وترك الزنا ومقدماته ا ل إ ن س ا ن يكون عفيف يعني انسان ل إ لا يمد طرفه إ ل ى ما حرم الله لا يمد يده إ ل ى ما حرم الله لا يفكر فيما حرم الله فما هي ف ض ي ل ة ا ل ع ف ة ل أ ن م ع ر ف ة الفضل ن ع ا ى ا ل أ ش ي ا ء يعيننا على الامتثال ب م ث ا ب ة الوقود ما اي إ ن س ا ن تريد أ ن يفعل شيئا واجبا أ و مستحبا فذكره بفضله و أ ي إ ن س ا ن تريد أ ن يترك شيئا محرما أ و مكروها أ و مذموما فعليك أ ن ت ر ه ب ه ب ش بذكر ما جاء في ذمه هذا هو الطريق ا ل أ ن س ب الذي استعمله ا ل ق ر آ ن وجاء به أ ي ض ا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل أ ح ا د ي ث ه فما هو فضل ا ل ع ف ة فلقد أ ج م ع العقلاء واتفق الحكماء نقول العقلاء والحكماء ناس العقلاء عقل والحكماء ولهم لدينا لهم عقل ولهم حكمة فهؤلاء اتفقوا على أ ن ا ل ع ف ة هي من أ ع ظ م الخصال التي يتحلى بها المرء ما يخالفك أ ح د ولو كان فاجرا ً ا ل ع ف ة مثل بعض ا ل أ خ ل ا ق لو عري ا منها ا ل إ ن س ا ن لاتمنى و أ ق ر ب أ ن ه ي ن تنقصه مثل العلم مثلاً كفى بالمرء علما ً كفى بالعلم فخرا ً هكذا يقول علي بن أ ب ي طالب كفى بالعلم فخرا ً أ ن يدعيه من ليس فيه يدعيه الجاهل و أ ن يستقبحه من هو واقع فيه يعني يكفى ب الجهل م ر ء ا أن ي س ت ق واقع ب ح ه هو من ف ي ه يعني الانسان ج جاهل وجاهل وكان تقول الجاهل يزعف قالك يكفي الجهل ذما هذا والعلم يكفيه فخرا أ ن يدعيه من ليس يتصف به كذلك ا ل ع ف ة الفاجر مقر ب أ ن لو أ ه د ي ت إ ل ي ه ا ل ع ف ة لكان يسارع إ ل ى حضنها والتزامها والتحلي بها هذا أ م ر لا يخالفك فيه ا ل ع ف ة أ ن ا ل إ ن س ا ن عفيف حتى الفاجر يغار من العفيف ويحسد هذا الذي يتصف ب ا ل ع ف ة فيظهر لنا إ ذ ن فضل ا ل ع ف ة في شرعنا وفي ديننا وفي مبادئنا وقيمنا من ما المقام ومع نذكر ذكرنا طالبنا سأظنه وجوه وإلا لو جاء بعضها كثيرة كل ذلك في العفة فضل أ ن المقام سيطول بنا في الحديث أ ن ا ل ع ف ة أ و ل شيء لا بد عليك أ ي ه ا الشاب خ ا ص ة و أ ي ه ا المسلم ع ا م ة مهما كان فعلى المسلم أ ن يتذكر أ ن العفه نخلي الدين, الدين على جهه بعدين نول الدين اعلم أ ن ه لولا الدين لولا ما كاش دين ق ا يكفي أ ن ا ل ع ف ة من خصال أ ه ل الشرف و ا ل م ر ش و ف الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما عليه ل بعثت م أ م ه مكارم ا ل أ خ ل ا ق كما في الحديث الذي رواه البخاري في الادب المفرد عن ن ابي هريره ا ا عند ل م والحياء والعفة رسول ي ع الصلاة والسلام جاء يتمم الناقص الغيرة يتمم ويهذب ويهذب الذي كان فيه أنت منها حب كان إفراط الغيرة, مثلاً. الغيرة يعني انت تشرح الغيرة يعني عن العربي العرب عندهم هذه الغيرة بل بالغ فيها و أ ف ر ط فيها بعضهم حتى صار يئد بناته والعياذ بالله صار يدفن ب بنت ابنته بنت خشيه العار الكرم بالغوا فيه حتى وصل أ ح د ه م ب أ ن هم ب أ ن يذبح ولده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هذب هذا الكرم قال نهى عن التكلف للضيف شفنا ه في الاداب دروس الاداب ا ل ش ر ع ي ة في أ د ا ب ا ل ز ي ا ر ة وأداب ا لاحظ ط ع م بالموجود المفقود لاها تكلف للضيف يعني الضيف لا تتكلف إليه لا تبخل بالموجود ولا تتكلف ا أن يعني الشرع كيف جاء يوجه بعض الصفات الحميده التي كانت لدى العرب ا ل ع ف ة هذه ما زادها الدين إ ل ا تثبيتا فهي من خصال أ ه ل ا ل م ر و ء من خصال أ ه ل الشرف يذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه ا ل أ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة يقول سئل عن ب ب د الله بن عمر عن السؤدد السؤدد يعني السيادة الإنسان سيد يحكم المنطق يحكم الحي يحكم القبيلة يحكم البلد عن السؤدد سئل سيد يعني بشي يصير يحكم يحكم يحكم عن يحكم فقال نحن معشر قريش قريش ما تستحسنه قريش هذا هو الحسن عند الناس شفنا يعني حتى في الأطعمة في التفسير يعني أن الأطعمة بالغ العلماء حتى جعلوا أن الخبيثة حتى حتى تستقبحوا وما ما تستقبحه ا ل قريش الحجاز أ ر ض الحجاز والطيب ما تستطيبه أ ر ض الحجاز فعند العرب يعني ما تفعله قريش نحن معشر قريش يعني إخلاص تعالوا فاقتدوا بنا نعد الحلم والجود السؤدد يعني ا ل إ ن س ا ن الذي يتصف ب ه ذ ه الصفتين الحلم والجود ببذل وحلم ساد في ق و م الفتى وكونك إ ي ا ه عليك يسير يعني باش تكون انت, انت ما شاء الله معروف معروف هذه الصفتان مش تهم ما تكونش في سيد الجود والحلم قال ونعد ا ل م ر ؤ ة في العفاف ا ل م ر ؤ ة في العفاف إ ن س ا ن له م ر ؤ ة أ ي عفيف ها هو الرجل يعني ر ا ج ل ما نقول ا ل م ر ؤ ة ه احنا عندنا الرجل ة ها هو الرجل ة يعني ا ل إ ن س ا ن العفيف معروف هذا الامر حتى في أ ج ي ا ل تلاحقت وراء هذا الجيل يعني قديما كان الرجل من هو الراجل ي ق و ا ن ر ج ل ما معنى الرجل هو الذي يغض بصره و الذي لا يتحدث مع ا ل م ر أ ة كما يتحدث مع م ر أ ت ه ولا يتحدث مع الجاره كما يتحدث مع أ خ ت ه إ ن س ا ن عفيف يتحدث بقدر ا ل ح ا ج ة ولا يرفع بصره قال ونعد ا ل م ر ؤ ة في العفاف وقال أ ب و عمرو بن العلاء هذا أ ح د القراء من ا ل ق ر ا ا ء ل ع ش ر ة ل ل ق ر آ ن الكريم قال كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة لا يسودون الا من كانت فيه ست خصال تمامها في ا ل إ س ل ا م قال السخاء و ا ل ن ج د ة والصبر السخاء يعني الكرم النجده سلك إ ن س ا ن يعني يسمع بصراخ فداني يشوف ضعيف يعني يقهر يهب إ ل ي ه وينهض ل ح م ا ي ة ا ل ن ج د ة والصبر والحلم والبيان ش و ف حسن الكلام ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة البيان لازم يكون يعرف تجيب سيد ما ي ع ر ف يتكلم م ش ك ل ة فهم ي د ي ن ا بربين و ي د ي ن ا حرب يحب يعبر على ح ا ج ة ما يعرفش يعبر ويديرنا حرب نعشوا ح حسنين فهم لازم يكون يعرف يبين الكلام قال والبيان والحسب إ ن شاء الله حسب ونسب وزاد ا ل إ س ل ا م ز ي ا د ة العفاف وزاد الاسلام إ س ل م وزاد ا ل إ العفاف العفاف يعني س ي د لا بد أ ن يكون عفيفا لذلك ترى حكماء العرب وادباءهم عظموا هذه المنزله ة ذ ه ا ل خ ص ل ة العظيمه ة ذ ه العفة وجعلوها من أ ع ظ م ما يسعى المرء لاكتسابه يعني حاول قدر ا ل إ م ك ا ن أ ن تكتسب هذه ا ل ص ف ة ا ل ع ف ة وهذا الذي ي ق ر أ شعرهم يجده رافحا بذكر ماثر ا ل ا ع ف ة وذكر فضائل ومناقب الذين ت ص ف و ا ب ا ل ع ف ة تجد مثلا أبو ح ابو ز م أ حازم بن دينار هذا أمير المحدثين أمير يا مثلاً يعظ الناس في الجار بين ا ل مشكله على الجار ما ي ي ش ج د ي د ة فقط وشنو غالت في هذا الزمان ك ث ر لكن ب د أ ت مؤشرات ترك الجار في ذلك الزمان فصار يعظ الناس في الجار كيف تتركون الجار قال كان أ ه ل الجاهليه ة أبر أ بالجار أهل الجاهلية منكم ل ابر ل ل ج ا ه ي ة منكم كما مثلا نقوله س بالجار ح ن ا ل ه ق ب ل ل النافع هذا الذي ع م هذا ن ا اليوم ه قبل انتشار الكتب على هذا النحو الذي انتشرت الكتبه على مضض انتشرت ا ل أ ش ر ط ه الدروس في كل ما ك ن كانت بعض ا ل آ ف ا ت التي نراها اليوم م اليوم العالم الإسلام، ومع علم شوف الأشريطات، انتشارة أشياء الشراء شي الدروس، يفعلوها دون الكتب، الناس جاء على ذلك أهلنا ل ع كثرة كثرة كثرة كثرة تترك كان بها نجد دون ب ا ل ف ط ر ة ب ا ل أ خ ل ا ق ب ا ل ع ا د ة د ل و ل هذا ب ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة مبادئ وقيم لازم تترك مثل الحرص على الجار هذا أ ب و حازم يقول لقد كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة أ ب ر منكم بالجار هذا قائلهم يقول يجيب شعر لقد الشعر ديوان العرب إ ذ ا احببت تعرف تاريخ العرب د ر و ح ل ل ش ع ر تعرف كيف كانوا عايشين ناري ونار الجار و ا ح د ة ناري ونار الجاري واحدة واليه إ ل قلي ينزل ي ه ق د ر قبلي ينزل القدر ما ضر جاري اذ أ ج ا و ر ه أ ن لا يكون لبابه ستر الجار نتاعي لا يضره أ ن لا يجعل سترا ما عادي يعني ما اق ما الستر ينمر نشوف لن نشوف باب لا ب ب تحديد لا ندري ما الذي يريدون أ ن يفعلوه طبعا هذا م ع امر معروف يعني لا ما وما ضر جاري إ ذ أ ج ا و ر ه أن ل ا يكون لبابه ستر أغض, اغض طرفي اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر الخدر هو المكان الذي تبيت فيه بيت بيتها منزلها و ي ن تنام و ي ن تصلي اين تقل أ غ ض طرفي إ ذ ا ما جارتي برزت حتى يواري ج ا ر ة الخدر أ ب د ا مساله تكون بنت الجار أ و مثل ا م ر أ ة الجار ا س ت ح ي ل أ ن أ ر ف ع وجهي أ م ا م ه ا او أ ن أ ن ظ ر إ ل ي ه ا ويقول آ خ ر أ غ ض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جاره ت م أ و ا ا والله لا ي ؤ ماواها ن و ل ل لا ه يؤمن ل ل ل يؤمن من؟ لا, جاره لا يأمن جار ه بوائق ا يعني لا ج يؤمن ا ل بوائق انتعك يعني هو اتخذك جارا ي ع ن ي أ ن ت احق الناس ب أ ن يضع فيك ا ل أ م ا ن ف إ ذ ا بك تخونه هذا لا يليق فكان العرب يعظمون هذا الأمر. وكان أ ح د ه م دائما يوصي ابنه بالحرص على هذه ا ل خ ص ل ة ا ل ع ف ة مع الناس جميعهم وقال على فراش الموت لابنه يا بني احفظ كلام ابن حذاق العبدي ابن حذاق العبدي أ ح د الشعراء قال وجدت أ ب ي قد أ و ر ث ه أ ب و ه شوف الميراث مو المال الميراث هو العلم الميراث هو هذه المبادئ ا ل أ خ ل ا ق وجدت أ ب ي قد أ و ر ث ه أ ب و ه خلالا قد تعد من المعالي ف أ ك ر م ما تكون علي نفسي إ ذ ا ما قل في الازمات أ ز م ت مالي يعني الحمد ا لله ولو قل ل في أ مالي عندي ن فيها س ف ي كارم عجيب فتحسن سيرتي و أ ص و ن عرضي ويجمل عند أ ه ل ا ل ر أ ي حالي يعني عند أ ه ل الحل والعقل أ ه ل الحكمه ة أ ل العقل يجمل عندهم مهم اعف نفسي إ ذ ا احتجت شيء سواء كان من ش ه و ة الفم أ و ش ه و ة الفرج كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أ ض م ن له الجنه يعني مهما بلغت به ا ل ح ا ج ة في هذين ا ل أ م ر ي ن لا أ م د يدي ولا بصري ولا أ ي شيء من جوارحي إ ل ى ما لا يحل لي هذا أ خ ل ا ق ا ل ع ر و ب ة عربي فحل راجل صح عشان يحفظ ا ل ع ف ة ت ا ع ه من أ ن يدنسها فما بالك زاد الدين ا ل آ ن يزيد الدين يزيد يقومها يزيد يزيدها ثباتا على تثبيت فتذكر أ ي ض ا ثانيا انها من خصال أ ه ل الايمان يعني مؤمن لا بد يكون عفيف وبقدر ما تنقص عفته ب ق د ر ما ينقص إ ي م ا ن ه كيف لا والله عز وجل قد جعلها رابع الخصال ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الذين وعدهم الله بالفلاح وعدهم بالفردوس قد أفلح الأولى في الصفة المؤمنون الذين صلاتهم والذين اللغو خاشئون هاي هم هم عن معرضون والذين هم ل ل ز ك ا ة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك إ م ا بالزنا أ و بالنظر أ و بالاستمناء أ و بغير ذلك فمن ابتغى وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العادون فجعل الله ا ل ع ف ة ترك الحرام بجميع أ ن و ا ع ه بجميع مقدماته جعله من خصال أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بل رابع هذه الخصال وهذا ل أ ن ا ل ع ف ة في ق م ة الحياء حتى بعض الناس ربما ما يفرقش بين ا ل ع ف ة والحياء يقول ك الحياء هو ا ل ع ف ة و ا ل ع ف ة هي الحياء الانسان مثلا العفيف الذي لا يرفع بصره بماذا تصفه تصفه بالحياء إ ذ ن فهو نعم حياء و ع ف ة ا ل ع ف ة في ق م ة الحياء وكلنا يعلم حديث الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحياء من ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بضعة, وسب... بضعه وسبعون ش ع ب ة اعلاها لا إ ل ه الا الله و أ د ن ا ه ا إ م ا ط ه ا ل أ ذ ى عن طريق والحياء ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن بل بالغ رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فخص الحياء بشيء وذكر أ ي ض ا معه ا ل ع ف ة فعندنا حديث س ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في الترغيب في ا ل ح ي ا ء عن قره بن اياس المزني رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا الحديث رواه الطبراني قال كنا معه م ر ة فذك... فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحياء من الدين يعني هل نستطيع أ ن نتعبد الله بهذا الحياء يعني لنا فيه اجر لنا فيه ع ب ا د ة الحياء من الدين فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل هو الدين كله الدين كله لاحظ الدين كله حياء احنا يجي يقول لك لا حياء في الدين كاش حياء في الدين م ش ك ل ة قل و ان الله لا يستحي من الحق تقول لا حياء في الدين او لا حياء في تعلم الدين يعني مهم تقول هذا الكلام ان الله لا يستحي من الحق كما قال الله عز وجل ما تقول لا حياء في الدين ايش كيف في الدين ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحياء كله بل الدين كله حياء ان الحياء والعفاف ان الحياء والعفاف شوف خصه بالذكر والعي ة العي ة معناه ترك الكلام ترك الكلام زائد يعني بكثره تكلم بقدر ا ل ح ا ج ة يعني سئلت ف أ ج ب أ و ع ظ أ ن ص ح علم أ م ا تتحدث ثرثره شفناها أ ن من أ ب ع د الناس عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم ا ل ق ي ا م ة هم ت ثرثارون قال العفاف والحياء والعين و إ ن ه ن يزدن في ا ل آ خ ر ة وينقصن من الدنيا يزدن في اي ن ن ق ص ما ن ل د ن ي اتصف أي ما إ ن س ا ن بالعفاف ما اتصف الانسان ب ا ل ح ي ا ة إ ل ا ويزداد تقربا وعملا ل ل آ خ ر ة وينقصنا من الدنيا يعني يبعدنا قلبه عن الانشغال بالدنيا وعن اتصاف ب أ و ص ا ف أ ه ل الدنيا قال وما يزدنا في ا ل آ خ ر ة أ ك ث ر مما ينقصنا من الدنيا و أ ي ض ا مر معنا في كتاب البيوع أ ي ض ا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنن ا ل ت ر م ي د ومسند الامام أ ح م د عندما خرج عليهم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال لهم استحيوا من الله حق الحياء فقالوا إ ن ا لنستحي من الله والحمد لله يعني نحن نستحي من الله فقال ليس بذاك أ ن ا لا أ ق ص د أ ن ك تجهر بالمعصيه امام الله قال لا ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى ماذا في ر أ س ك في ر أ س ك عينان و أ ذ ن ا ن ولسان والشم والعين تزني وزناها النظر و ا ل أ ذ ن تزني وزناها ا ل ا س ت م ا ع وقلنا الذي يشم رائحة يعني يتعمد يعني شم ر ا ئ ح ة ا م ر أ ة فهذا قد زنا ب أ ن ف ه واللسان يتكلم بالكلام البذيء أ و وصف الزنا وغير ذلك هذا كله زنا بلسان أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى ي ك أ ن تدخل فيه شيئا قد ح ر م الله عليك ولتذكر الموت والبلى ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة ترك ز ي ن ة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق ا ل ح ي ا ة هكذا نرى أ ن الله سبحانه وتعالى قد أ و ل ى ا ل ع ف ة وجعل في أ ع ل ى مقامات الحياة العفاف ح ي ا ا ة ل ولذلك روى ابن أ ب ي الدنيا في مكارم ا ل أ خ ل ا ق عن وهب بن منبه قال ا ل إ ي م ا ن عريان مجرد ا ل إ ي م ا ن عريان لا بد له من لباس ولباسه التقوى وزينته الحياء و ر أ س م ا ل ه ا ل ع ف ة ر أ س م ا ل ك أ ي ه ا المؤمن هو العفاف أ ن تتصف بالعفه ان لا تمد عينك ولا يدك ولا سمعك إ ل ى ما حرمه الله عز وجل ثالثا فضل ا ل ع ف ة أ ن المتصف ب ا ل ع ف ة الاتصاف بها من أ س ب ا ب أ ن ي ظ ل الله سبحانه وتعالى صاحب هذه ا ل ع ف ة يوم لا ظل إ ل ا ظله يظل ه بظله أ ن يظله الله سبحانه وتعالى بظله يوم لا ظل إ ل ا ظله أ ن ت م تعرفون وتذكرون هول ذلك اليوم عندما تكون الشمس فوق الرؤوس على قدر ميل حتى يبلغ بالناس العرق مبلغه فعندئذ الله سبحانه وتعالى ينادي أ ص ن ا ف ا ذكر هذا الحديث منهم س ب ع ة وهناك ثامن من هؤلاء الذين جاء ذكر في الحديث الصحيحين وهو حديث معروف عندكم حديث ب هريره قال قال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام س ب ع ة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله ما كاش ظل إ ل ا ظل الله ا ل إ م ا م العادل أشاب نشأ ف يعني ب قلبه ا الله المساجد ا د ة ورجل معلق ل و ر ج في تحاب ف اجتمعوا ل ل ه ا عليه ت ف ر ق عليه يعني ج ت م على الحب و ع ن د م ا يفتريقا يبقى ل الحب كذلك ل ف ر ق ة ا ل ج س د ي ة لا تؤدي الى ا ل ف ر ق ة ا ل ق ل ب ي ة ورجل طالبته م ر ا ه ا و امراه ل ش ا ه د عجوز او حقيره او فقيره قال لا ذات منصب ورجل طلبته مرأة ذات منصب زد وربما شوهاء مرأة طلبته لكنها قال وجمال الرفعة الخلقية الرفعة ذات كان ذات منصب, لكنها شوهاء قال ذات منصب وجمال يعني غايف الرفعة وغايف الرفعة في الاجتماعية فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورجل طلبته ا م ر أ ة ط ل ب ت ه ا دعت ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق حتى اخفى صدقته حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه كلنا الحديث نحفظ هذا الحديث فليتذكر المسلم فور تلاعب الشيطان بقلبه أ ن ه سيحرم نفسه من هذا الظل يوم لا ظل إ ل ا ظل الله عز وجل كذلك ا ل ع ف ة من أعظم م ق اعظم م ا الصبر ت أ مقامات الصبر و أ ن ت م تعلمون أ ن الصبر قد جاء في فضله ما لا يحصيه إ ن س ا ن الصبر كما تعلمون قد الفت فيه الكتب في بيان فضله فاعلم أ ن ه ما من شيء يثبت للصابر إ ل ا ه و ثابت للعفيف ما من للصابر من للصابر شيء يثبت فاعلم ض ل للصبر أ ن ا ل ع ف ة من أ و ا ئ ل العفيف من أ و ل الناس نيلا لهذا الفضل وكيف لا والعف قلنا شو هو الكف والامتناع والصبر شو هو و الكف والامتناع الصبر في ا ل ل غ ة و الكف والامتناع إ ذ ن فهو قد رادف ر الصبر د ف ا رادف ا ل ع ف ة م ع ن ا ورادفها لفظا وكلما كثرت داعي ل ل ف ا ح ش ة لماذا نقول هذا حتى يعلم الشاب أ ن ه ا ل آ ن قد دخل قد دخل ميدانا يستطيع في هذا الميدان أ ن ينال كل خير صحيح الصبر يصلك يفثنا عليها وفقت فإنه لكن لن والله لو وفقت إلى الصبر عليها فإنه لن يصلك أحد في الأجر. فكلما ي الأجر ف كان داعي ا ل ش ه و ة أ ك ث ر زد وفعلها أ س ه ل نفهم ل أ ن ه قد يكون داعي ا ل ش ه و ة كثيرا ك م ر ح ل ة الشباب يعني فيه غيره من شهوة أكثر من غيره. لكن لا يستطيع أو يستطيع ولكن ليس هناك داعي. أنا ولكن صور يستطيع ليس داعي شيء كبير داعي داعي لكن هناك كبير ما حاجة زد و ا ل ف ا ح ش ة س ه ل ة اقترافها س ه ل ة كلما توفر هذا الامران فاعلم انك في اعلى مقامات الصابرين والعكس بالعكس يعني لو قل الداعي الى ا ل ف ا ح ش ة ومع ذلك وقعت فيها ذي لذلك هذه مصيبة شيخ القيم في الصابرين في في لكم كلاما شيخ الاسلام ابن القيم رحمه ابن عدة عدة、الصابرين. عدة غزوة ننقل الله تعالى الان الانسان لا كأنه غزوهنا يهون غزو الشباب ت ي يقوم بها شباب الإسلام المستقيم إ س ل ا اليوم الملتزم شباب ا ل م والله إ ن ه يجاهد إ ذ ا خرج من بيته ولو كان ذائبا المسجد ف إ ن ه في جهاد مع الشيطان وهذا سبق الحديث عنه يقول في بيان أ ش د أ ن و ا ع الصبر و أ ش ق ه ا على النفوس قال الصبر بحسب ق و ة الداعي إ ل ى الفعل وبحسب سهولته على العبد ف إ ذ ا اجتمع في الفعل هذان ا ل أ م ر ا ن ك ث ق و ة الداعي و س ه و ل ة الفعل ف إ ذ ا اجتمع في الفعل هذان ا ل أ م ر ا ن كان الصبر عنه أ ش ق كان الصبر عنه والله أ ش ق و إ ن فقدا معا سهل الصبر و إ ن وجد أ ح د ه م ا وفقد ا ل آ خ ر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه صعب من و ه ص ولهذا جاء في المسند انتبه وش ا يقول لك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في م س ن د الامام أ ح م د يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عجب ا ربك من شاب ليس له صبوى الله إ ذ ا عجب ا من ا م ر إن أ د خ ل ه ا ل ج ن ة عجب ا ربك من شاب ليس له صبوة أي ليس له ميل إ ل ى ا ل ف ا ح ش ة يعجب ربك سبحانه لهذا قال واستحق ا ل س ب ع ة المذكورون ارجعنا شويه للورى ا واستحق ا ل س ب ع ة المذكورون في الحديث وذكره الذين يظلهم الله في ظل عرشه لماذا لكمال صبرهم ومشقته والله الصبر شاق ب د ا ف إ ن صبر ا ل إ م ا م المتسلط له س ل ط ة هو الحاكم صبره على العدل في ق س م ه وحكمه ورضاه وغضبه صعب لا لا إ ن س ا ن له يقدر, يقدر يعاقب إ ن س ا ن له س ل ط ة يقدر ومع ذلك لا يعاقب ويعدل صبره على العدل ليس بالسهل والشاب صبره على ع ب ا د ة الله و م خ ا ل ف ة هواه وصبر الرجل على م ل ا ز م ة المسجد وصبر المتصدق على إ خ ف ا ء الصدقه قد تصبر يوم يومين بعدين تلاقى معه صدق بالحب ا ا ر ح ه يمكن إ ن س ا ن صعب الصبر على إ خ ف ا ء العمل تعرفوا وصبر المدعو إ ل ى ا ل ف ا ح ش ة مع كمال جمال الداعي ومنصبه وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعيمهما ا حال ج ت ا ع وافتراقهما وصبر الباكي من خ ش ي ة الله على كتمان ذلك وعدم اظهاره للناس من اشق الصبر اي علاش الله قد يتسال احد لماذا خص هؤلاء السبعه بالذكر و ي د خ ل ا ل ث ا م ن شكون من وضع عن معسر قال و ا ر ا ح د ما عندوشي سالو ا درام ورحل ي ه قالوا شحن سالك كذا ه يخلص ا سماح او انظره قالوا امهلوك شهرا او ع ا م ا هذا ليس من السهل الباب بل عندك مال وقادر تتصرف فيه و ي أ ت ي ك الشيطان ي ق و ل ك ب ا ك عندك المال انا راك تنميه لو يعني يحب ا ت ن م ي ة التنمية غير في المال وكان و ا عندك المال راك ت س ت ث م ر هو شو عطل هولك ي ع ن يصبرك على هذا ليس بالسهل فقال فهو قال في ا ل أ خ ي ر يذكر لك الخبر ت ع كل هذه المبتداات ء ا ل ك ث ي ر ة قال هو من أ ش ق أ ن و ا ع الصبر قال ويكمل وكذلك ولهذا كانت ع ق و ب ة الشيخ الزاني ر س و ل صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م ذكر منهم الشيخ الزاني والعائل المستكبر شيخ زاني الشيخ المفروض أخلاس ذهب الداعي إ ل ى الزنا زد وعائل مستكبر يعني هو فقير أخلاس مرمد زد ويتكبر زد وحاكم إ م م ا كذب كذاب ما الذي يدعوك إ ل ى الكذب الذي يكذب هو الخائف من شيء يدفع عنه ضر أ و يجلب ن ب ي لماذا تكذب أ ن ت السلطان قال الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال أشد أ ش العقوبة لسهولة الصبر ا لسهولة ل عن هذه、الأشياء. يستطيعون ا ء ي أ ن يصبروا لضعف دواعيها في حقهم فكان تركهم الصبر عنه ا مع سهولتها عليهم دليلا على تمردهم على الله قالك القيم قلت قلت العقوبة الفرق الله طبعا كلام كلما داعي كلما داعي كلما داعي الأجل كلامه دليل على تمردهم على عليهم فيه توفرت يؤيد كلام القيم. توفر الداعي يؤيد تمردهم وعتوهم عظمت عظم وصبرت بن بين حد الزاني المحصن وغير ح د الزاني غير محصن حد الرجم ز ا المحصن ا ن ي ل يقتل طبعا ل أ ن ه بلغ ا ل غ ا ي ة في ترك ا ل ع ف ة هذا لا بد ل و من أ ق ص ى الغايه ة مناسبة للجريمة الجريمة الغاية في في يعني يعني الحد تلاحظ الحد العتو التمرض ا بلغت على ل ل إذن متزوج ووقعت في الحد ر م هذا خلاص. إذن خلاص ا ل ف ب لو من أقصى وقوبة. وقوبة القصوى وهو الرجم بالحجارة عقوبة عقوبة وهو من أقصى يعني في الشارع الاسلاميه رجل ليس كما تتصوره. إما يحفر كما الرجل ض وترميه يرميه ا كلهم بالحجاره ا ب ا ليس ل ا و كما ل تتصوره وراءه, وراءه يضربون حتى أدركوه يضربون بالحجارة ف... قاعد هذه, عقوبة عظيمة. قل كذلك الجريمة التي فعلها هذه عظيمة هتك ستر مؤمن سبحان الله وهو ليس له داع ي فيتذكر أ ي ض ا ا ل أ م ر الخامس الأمر الأول انها من صفات أ ه ل ا ل م ر و ء ة ثانيا من صفات أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ثالثا أ ن ه ا من أ س ب ا ب الفوز بظل الله سبحانه العفه、هذه. ورابعا أ ن ه ا من أ ع ظ م مقامه الصبر وخامسا أ ن أ ه ل ا ل ع ف ة العفيف ا ل إ ن س ا ن الذي يغض بصره ا ل إ ن س ا ن الذي يترك النساء د ن ي اهل أ ا ل ع ف ة هؤلاء أ و ل الناس دخولا ا ل ج ن ة م نحن أول دخولا الناس ن نعلم أ ق و ا م ا هم في ق ا ئ م ة من يدخل أ و ل ه م في ا ل ج ن ة كالفقراء فقراء مهاجهين و لكن هناك من يزاحم هؤلاء لماذا لانهم حازوا اول صفات أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ش ف نحن رابع صفات أ ه ل ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن فحق لهم أ ن يكونوا من ا ل أ و ا ئ ل في دخول الجنان مصداق ذلك ما رواه الترمذي بسند ضعيف ر و ا ي ة الترمذي سندها ضعيف ولكن يشهد أ و يقوي ر و ا ي ة الترمذي طرق أ خ ر ى عند غيره عن ابي هريره قال قال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عرض علي, عرض علي اول ي ل ث ل ا ث ة يدخلون ا ل ج ن ة شهيد وعفيف متعفف عفيف متعفف وعبد أ ح س ن ع ب ا د ة الله ونصح مواليه شهد أ ع ر و ف وعبد مسلم متعفف وعفيف ويمكن ع ب د الله أدى حق الله وما ل أدى حق و ه و ي أ ن ترى أ ن هؤلاء فازوا بهذه ا ل ا و ل ي الجنة بعدما فازوا ب إ ع ا ن ة الله لهم يحفظ كل ن الحديث ا الذي روى الامام أ ح م د عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ي ض ا ث ل ا ث ة حق ن على الله أ ن يعينهم سأعرفه الحديث خاصة الذي أ و دايره هنا مشروع الزواج لا شك أ ن ه حافظ هذا الحديث ثلاثه ة حق على ل ل ا عونهم حق على الله عونهم قال المجاهد في سبيل الله يدخل الشاهد والمكاتب العبد الذي يريد ا ل أ د ا ء عبد يعبد الله و أ د ى حق م و ا ل ي ة فكتبوه قالوا تدفع عنا مال و ر ك حر هذا يدخل في ه عبد عبد الله واحسن إ ل ى مواليه والناكح الذي يريد العفاف شوف العفيف هؤلاء بعدما أ ع ا ن ه م الله في الدنيا على الاستعفاف يجعلهم أيضا أول من يدخلون الجنة أول من سادسا أ ن الشرع اعتبر العفه هذا الوصف ا ت بالعفة حصنا ا و تكون ل كيف عفيفة ت ف بالعفة ل أ ه بنفسها حصن نعلم أنها سيكون المحصن سيكون المحصن من هو متزوج وعلاه سمي محصن المتزوج ل أ ن زوجته ب م ث ا ب ة الحصن ب م ث ا ب ة الحصن يعني خلاص الشيطان ليس له من أ ي ن يدخل إ ل ا إ ذ ا هو راح فتح كسر الحصن كسر الحصن م د ا ش ر ت مشاكل مع هذا الحصن فقد فتح هو الحصن ويدخل الشيطان إ ذ ن الرجل المتزوج له حصن لذلك الله سبحانه سماه محصن ومنه ل غير متزوج محصن ومو محصن تقول لي كيف محصن يقول ك ا ق ر أ قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات العفيفات العفيفات المحصنات الغافلات حتى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندما عدا الكبائر السبع الحديث في ا ل ص ح ي ح ن عن ب ي هريره قال وقذف و المحصنات ا المؤمنات الغافلات ع ف ة محصن بها الحمد لله هو شوف اتصف ب ا ل ع ف ة وجاهد ن ف س ه كما س ي أ ت ي معنا ليتصف ب ا ل ع ف ة ابناء صور عظيم و ا س م ا ل ع ف ة ليس من السهل بناؤه بعدين ياتي ناس يقذفونه سبحان الله لقد أ ه د ر ت م البناء ثمانون ج ل د ا لمن ليس له أ ر ب ع ه شهداء على هؤلاء شفتوا نشوف حتى يتصف مجهود الشرع إنسان بالعفة ليس من السهل ليس من السهل تصبر لهذا المنكر الذي تراه الآن إنسان يبين من لك يبذله ليس ليس تصبر كيف عظيم من ومع ذلك فيقذفه ثمانون قال أ و نكمل نعم هذا فمنح ا ا صور لك ل ت لو ي بالعفة أنك على برج على حصيل أنك حسن ح ر يظهر ز متين لك أيضا فضل ل أيضا ا عندنا ف ة أ ه ا س سعادة ا ميزان إنسان إنسان غير عفيف نزن به س ع ا د ة المرء تضعه على القلب المسلم التقيل العفيف ان شاء الله, الله 40 درجة. ربما انفجر ذلك العفه ي ة ا لذى ترى ه ذ اذا الإنسان ا ل ي ل هم له ل إ ا أن ن ي ظ ر في في الحرام ل ل م ج ا ت في ان ل الأفلام ص و و ر في إ ال... واقع ل ح ر شر ا فذاك ا م م ل ب ق ان ت فتصور فيه السعادة العفة تكون تحب س ع ي د ت و ص ف بهذه ا ل ع ف ة من أ س ب ا ب س ع ا د ة المرء كما قال بعض السلف و الله ل ذ ة ا ل ع ف ة أعظم من لذة, الذنب. لذة العفة اعظم ل لذة ل ذ ن ب ا ف ة أ ع من ل ذ ة الذنب و قال في إ ح ي ا ء علوم الدين و لا م ع ي ش ة أ ه ن ا من ا ل ع ف ة أ ع ظ م ع ي ش ة أ ع ظ م ع ي ش ة هي ا ل ع ف ة و لا م ع ي ش ة أ ه ن ا من ا ل ع ف ة لما كان في إ ح ي ا ء علوم الدين فصول ط ي ب ة في ا ل أ خ ل ا ق و ت ز ك ي ة النفوس اضطر العلماء إ ل ى أ ن لا يحرموا أ ن ف س ه م من هذا الخير فصفوا لذلك الانسان ي و م ل إ ما ي ر ح أ حي علم الدين ل أ ن فيه كفرا فيه كفر فيه بدع فيه ضلالات ي ل ج أ إ ل ى موعظه المؤمنين يلجا إ ل ى الكتب التي اختصرت وهذبت هذا الكتاب يقول ولا عيشة أهنأ من العفة ولا عبادة أحسن من الخشوع ولا زهد خير من القنوع ولا العفة عبادة حارس عيشة خير أهنأ زهد من أحسن من من أحفظ من ا لا ص م ت و ل أقرب ولا غائب أقرب غائب ولا الموت لا من حارس أ ع ظ م من الصمت ولا غائب أ ق ر ب من الموت لاحظ لا م ع ي ش ة أ ه ن ا من ا ل ع ف ة وقال في موضع آ خ ر يبين لك ب ا ل ع ف ة تجيب لك كل خير و أ م ا خلق ا ل ع ف ة فيصدر منه السخاء الكارم والحياء والصبر والمسامحه لكي يكون عنده صدر عجيب واسع. والقناعه والورع و ا ل ل ط ا ف ة لطيف مع الناس مع و ا ل م س ا ع د ة و ق ل ة الطمع يعني ا ل ع ف ة تجيب كل خير إ ن س ا ن لا بد عليه أ ن يجاهد نفسه ليصل إ ل ى ما يتكلم عنه العلماء هؤلاء هذا كله وعد من الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذا عليه الحديث الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلامة رجل أحمد رأى من عن قال أ خ ذ بيد رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حكمه من يده وقال فجعل يعلمني مما علمه الله فكان فيه ما حفظت عنه أ ن ه قال لي إ ن ك لن تدع شيئا اتقاء الله إ ل ا اتاك الله خيرا منه هذا ا ل إ ن س ا ن الذي يذهب يريد ا ل ل ذ ة يريد س ع ا د ة في الحرام تكلمنا النقطة أنه سيعيد أخيب الناس عن أنه هذا بشقاء سيعيد يعيد أخيب سرور المراه ما ضره خاطره ولا مرحبا بسرور عاده بالضرر ومقدم يقول ومنها ضيق الصدر وحرجه ا ل إ ن س ا ن الذي يتصف ب إ ط ل ا ق البصر وبمس النساء وبالخلوه بهن وبالزنا والعياذ بالله هذا قال لك ومنها ضيق الصدر وحرجه ف إ ن ا ل ز ن ا ت يعاملون بضد قصودهم ش هو يريد ر ا ح ة ل ل ذ ه يعاملون بضد قصودهم و تتعجب علاش بالذات هما ليوضحهم الله سبحانه وتعالى في تنور هذا بالقبر شفنا الزنات و أ ي ن و اين في تنور يعني ح ف ر ة في ا ل أ ر ض تتعجب علاش غير هما بالذات ت ر ي د و ن ا ل س ا ع ة و ا ل ر ا ح ة سيعاملكم الله ب ن ق ي د قصدكم قال ف إ ن ا ل ز و ن ا ت يعاملون بضد قصودهم ف إ ن من طلب ل ذ ة العيش وطيبه فيما حرمه الله عاقبه بنقيض قصده ف إ ن ما عند الله لا ينال إ ل ا بطاعته ولم يجعل الله معصيته سببا إ ل ى خير قط مستحيل توصل الخير عن طريق م ع ص ي ة ولو علم الفاجر ما في العفاف من ا ل ل ذ ة والسرور وانشراح الصبر وطيب العيش لو علم الفاجر ما في العفاف من هذه الأمور ما من في هذه ل ر أ ى أ ن الذي فاته من ا ل ل ذ ة أضعاف, اضعاف ما حصل له دع يعني ما ما خلي دع ربح ا ل ع ا ق ب ة والفوز بثواب الله وكرامته قال ك ومنها الوحشه ة التي ا ي ض ع ا الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي وجهها فالعفيف قلب تعل وقلبه وهي وجهه متوحش وقلبه متوحش نظير في أكثر على وجهه ح ل ا و ة وفي قلبه أ ن س م س ت أ ن س بشيء عظيم و ل ذ ة ا ل ط ا ع ة ومن جالسه ا س ت أ ن س به جلس مع عفيف وجلس مع فاجر شوف عشين الوحش استوحش معروف والله ومن واستأنس وزاني تعلو وجهه الوحشة ومن الفرق العفيف فاجر عفيف فرق فرق الدنيا قال انتحر هذا اسمه قال جالس جالسه تجلس تجلس نجيل تجلس تجلس تحب سخصي مع مع مع مع يعني بين إذن به به ونختم كلام ا ل ذ يدلك ي على فضل ا ل ع ف ة ب كلام ابن القيم في ط ر ي ق أ و في ر و ض ة المحبين وهو الفضل الثامن أ ن العفاف مفتاح كل خير و أ ن الفجور وترك العفاف باب لكل شر وهذا الكلام أ ر ج و الانتباه إ ل ي ه ل أ ن ه مهم جدا يعني ابن القيم ك ي ف بدأ ي ت ك ل م ي أ ت ي ب ا ل أ ع ا ج ي ب قال فصل هو كي ق و ل لك فصل يعني فصل والزنا يجمع خلال الشر كلها خ ا ص ة هذا من ق ل ة الدين والزنا يجمع خلال الشر كلها أو ك ل ه او أ كلها من ق ل ة الدين وذهاب الورع وفساد ا ل م ر و ع و ق ل ة الغير طبعا ذهاب الورع هذه ا ل د ي ه ا رسمي يعني إحنا ا ل ي و م أ ص ب ن ا بتساهل في الدين ت ل ا ح ظ و ا تكلمنا عن هذا في المجلس ا ل أ خ ي ر فيه تساهل في الدين كبير رقه ة س م إ ح ن الدين رقة ا تساهل ص عن ا ل م ر أ ة ك أ ن ه ا إ ح د ى محارمه خلاص يخوض معها ويحصل ت اصحاب المحلات سامحهم الله يتحدث معها ن ي خ ص غير يريد ل على ا كده ب ا ل ك ت ق و ل له تتعجب ق ل ة الدين ا ل رقه ة ع ج ي ب ة فهذا لماذا نظر صار ينظر ص ا ربما ر يحدث نفسه وغير ذلك ربما يستمع فهذا ذهب منه الورع بخلاف العفيف بقدر ما يتعفف بقدر ما يتشدد على نفسه في هذا ا ل أ م ر إ ذ ن قاده بالورع فساد المروءه ذ ا ا ل أ م ر ع ن د ه ع الغيره د ي و ق ة ا ل ة فلا تجد زانيا تجد م ع ورع ولا وفاء بعهد ولا في بعهد صدق حديث ولا م ح ا ف ظ ة على ص د ي ق ولا غ ي ر ة ت ا م ة على أ ه ل ه فالغدر والكذب والخيانه و ا والخيانة ل ك ذ ب و ق ل ة الحياء وعدم ا ل م ر ا ق ب ة وعدم ا ل أ ن ف ة للحرمات وذهاب ا ل غ ي ر ة من القلب من شعبه يعني شعب الزنا وموجباته ومن موجباته من موجباته أ م و ر سياتي رحمه الله تعالى على ذكرها نرجئها إ ن شاء الله تعالى بعد ا ل أ ذ ى قال رحمه الله تعالى ومن موجباته أ ي من موجبات ترك هذا الخلق العظيم وهو ا ل ع ف ة غضب الرب سبحانه وتعالى ب إ ف س ا د حرماته ولو تعرض رجل إ ل ى ملك من الملوك بذلك تعرض إ ل ى حرم أ و عيال ه إ ل ى الحرمات ولو تعرض رجل إ ل ى ملك من الملوك بذلك لاقابله أ س و أ مقابل كذلك الذي يتعرض لحرمات الله عليه ان يتذكر أ ن ه سيقابله الله عز وجل ب ا س و أ مقابل ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من ا ل ك آ ب ة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين طبعا هذا لا يرى إ ل ا اهل ا ل إ ي م ا ن ه ذ السواد ا ربما ا ل إ ن س ا ن ص ب هو لونه أ ب ي ض لمنه أ ب ي ض أ ش ق ر وغير ذلك لكن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لهم ن ظ ر ة خ ا ص ة نظيره مسيح الدجال من مسيح الذي يقرأ على المسيح الدجال على يقرأ آية كافرا ف ء كافر اقراه كله مؤمن يكتب أ و لا يكتب فهناك شيء ق ر ا ء ة من وراء ا ل أ س ط ر كما نقول ا أهل ل ا إ ي م ا ن عند ا ل إ ي م ا ن ش و ف و ا ظ ل م منها ظلمة ة تكسو وتعلو وجهها منها ظلمة القلب ظ ل م ة القلب وطمس نوره ومنها الفقر اللازم يسان يصاب لماذا ف ق ر ش ا ء عند السلف انهم يقولوا بشر ا ل ز ا ن ي ة بخراب بيته وفقره ولو بعد حين يخرب بيته وفي اثر هل يقول ابن القيم في اثر في الكتب ا ل س ا ب ق ة وفي اثر يقول الله تعالى انا الله مهلك ا ل ط غ ا ة مفقر ا ل ز ن ا ت هذه في كتب من سبقنا أ ن ا الله مهلك ا ل ط غ ا ة نعم ومفقر الزنا ت ومنها أ ن ه يذهب حرمه فاعله والله ولو بالظلم شفت ق ص ة جريج ما دار ولا شيء انسان عفيف يعبد الله عز وجل ليل ة نهار صباح مساء لا يفكر في م ع ص ي ة غايه ما في ا ل أ م ر أ خ ط أ في حق والدته ولم ي ج ب ه ا حيث نادته يا جريج فقال ي ل ا أ م ي أ و صلاتي امي أ و صلاتي قال ي ل ا صلاتي فصلى ما زنى ولا شي ولا نظر إ ل ى محرم السيد في ق م ة ا ل ع ب ا د ة وراودته م ر أ ه أ ر س ل أ ر س ل ه ا شياطين ا ل إ ن س راودته على نفسه ف أ ب ى ورفض لاحظ هذا أ ب ى ورفض فلما حملت مع راع حملت وجاءت به الناس س أ ل و ه ا لمن هذا الولد فقالت لجريج كذب ولا مو كذب كذب ماذا فعل الناس اول حاجة م د ر هدموا صومعته وسبوه وشتموه تلاحظ استرال استجابته الله الله على لاجل لوالدته لكن قول العلماء القصة لذهاب سبحان انه بارئ انه بارئ الله اراد ان يعاقب على امر لأجل عدم لكن مهم شاهد حرمتي في هذا في هذا بيان مهم هذا هذا مع مع عدم شو في في ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اقترف معصيه إ ذ ا اقترف معصيه شوف تذهب حرمته عند الناس كان جريج العابد كان هذا معروف ولا جريج ا ف ا س د ثم تبينت براءته هذا شيء آ خ ر إ ذ ن قال ومنها أ ن ه يذهب حرمته ح ر م ة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أ ع ي ن عباده ومنها أ ن ه يسلبه أ ح س ن الاسماء أ س م ء وهو ا ل ل ع ف شوف ة أحسن أ س ا ا م وهو اسم ا ل ع ف ة والبر و ا ل ب ر و ا ل ع د ا ل ة ويعطيه أ ض د ا د ه ا كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن ومنها أ ن ه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فسلبه اسم ا ل إ ي م ا ن المطلق و إ ن لم يسلب عنه مطلق الايمان إ ي م ن يعني مو معنى أنه كافر لكن سلب عنه مو اسم كافر ا سلب ل إ ومنها أ ن ه يعرض نفسه لسكن التنور الذي ر أ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه ا ل ز ن ا ت والزواني هذا الحديث في الصحيحين أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام راى ا ل ز ن ا ت في تنور فذهبنا ا قال ف ذ لنارا وراينا رجالا ونساء ع ر ا ت عرات يرفعهم الله يصعدهم إ ل ى فوق وينزلهم فهذا عذب شديد وضيق ك كالسمسم ا ل س س م م قمع يعني ارادوا ا ل س ا ع ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا ابتلوا وعذبوا بالضيق فلما س أ ل قال هؤلاء الزونات والزوان من أ م ت ك يا ذن الله ذنب قال ومنها أ ن ه يفارقه الطيب الطيب والطيبه التي وصف ب التي ا وصف ه بها الله عز وجل و أ ض ا ف اليه ويستبدل بماذا بالطيب ذلك يستبدل الخبيث قال عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد حرم الله ا ل ج ن ة على كل خبيث ا ل ج ن ة لا يدخلها خبيث حتى يطهر لا بد يطهر بل جعلها م ا ء و الطيبين يقول الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون وماذا يقول أهل ا ل م ل ا ئ ك ة بماذا يحيي أ ه ل ا ل ج ن ة سلام عليكم بما صبرتم طبعا سلام عليكم بما صبرتم أ ي كففتم أ ن ف س ك م عن الحرام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طيبون طبتم فادخلوها خ ا ل د ي ن قال ومنها ق ل ة ا ل ه ي ب ة التي تنزع من صدور أ ه ل ه من صدور أ ه ل ترك العفاف اهل الزنا بجميع مقدماته تنزع منهم ا ل ه ي ب ة طبعا بقدر ما تكون ا ل م ع ص ي ة بقدر ما تذهب لهيبه فقال من صدور أ ه ل ه و أ ص ح ا ب ه وغيرهم له وهو أ ح ق ر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف ف إ ن ه يرزق ا ل م ه ا ب ة و ا ل ح ل و ة منها أ ن الناس ينظرون إ ل ي ه بعين ا ل خ ي ا ن ة ولا يامنه أ ح د على حرمته ولا على ولده ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم كان أشياء ما يشمها لكن ذو قلب سليم الزينكاما عثمان كان لكن رأينا عليه الرائحة التي أشياء رائحة كل قلب قلب ذي ذي في بن عفان الناس ينظر ومنها ر ع ي ي ف ق ل إني أرى في عيني يمر يعني إني أرى في أرى ك ل ز ن انه هذا تدهج لهش ما قال لا أبو الله أبو خ ط ي ي وحي رسول بعد ل ل ا ع ل يعرض ه الصلاة كيف فوقت لي ي فوقت ن ي وحي بعد س و ومنها ل الله أنه ي ع ر نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن ا ل ط ي ب ة في جنات عدن وقد تقدم أ ن الله سبحانه إ ذ ا كان قد عاقب لابس الحرير إ ن س ا ن الذي يلبس الحرير في الدنيا يعاقبه الله بحرمانه إ ي ا ه من لبسه ف يوم ي ا ل ق ي ا م ة والذي يشرب الخمر يعاقبه الله يوم ا ل ق ي ا م ة لا يشربها في ا ل آ خ ر والذي يلبس الذهب في الدنيا يعاقبه الله ب أ ن يحرمه منه يوم ا ل ق ي ا م ة قال فكذلك من سمع سمع لكلامه فكذلك من تمتع بالصور ا ل م ح ر م ة في الدنيا من تمتع بالصور ا ل م ح ر م ة في الدنيا بل كل ما ناله العبد في الدنيا ف إ ن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم ا ل ق ي ا م ة بقدر ما توسع فيه و إ ن ناله من حرام فاته نظيره يوم ا ل ق ي ا م ة يقول لك هو الحلال كنت ت وسع فيه يضيق عليك يوم ا ل ق ي ا م ة كما س ي أ ت ي في كلام بعض اهل العلم نحن ا قال لك اهل ا ل ج ن ة لا يتحصرون على شيء إ ل ا كما يتحصرون على ت ر ك هل م ساعة م ي ذ ك ر ا الله فيها لا ي ت ح ص ر أ ه ل الجنه ة على شيء إلا على إلا يقول لك ل شيء كاغيم اذكرنا الله في ي ذلك اللحظة لما ر ويحسد ن من فضل الذكر هل ت ص ر أهل الجنة و ي ح بعضهم بعضا على الدرجات يحسد يعني مثلا ترك في د ر ج ة و ا ل آ خ ر يحسدك ابدا في الجنة. صح. لا نحس به ولا. لكن الان ج ن ة صح ل ح س به ل ك نعلم الآن ن ر ف ه ان ل آ نعلم أن هناك درجات تفوق الدرجات ا ل أ خ ر ى فاعمل لان تكون من أ ه ل الدرجات الاولى أ و ل ى يعني تمنى ل آ ن يعني تعرف ع ش ر ك ا آ ن النقص يعني إنسان ينقص في الجنة ن تحسب ب لك في ع م ينقص في يحسب عليهم يحزن بأتيب الجنة لكن النقص لا لأن الله كتب على أنه لا خوف عليهم ولا يحزن. لكن خوف لا الله لا لك على ولا كتب هو باعتبار ما فوقه من الدرجات والنعيم فيه نقص فيه نقص اذن من قدر ما ا ل إ ن س ا ن يوسع على نفسه ب ا ل ح ا ل في الدنيا يضيق عليهم القيامه فكيف بمناله بالحرام هذا يحرم الحور العين و يحرم كثير مما يمتع الله عز و جل به أ ه ل دار ك ر م ت ه قال لك و منها أ ن الزنا يجرئه على ق ط ي ع ة الرحم و الرجاء إ ن س ا ن يشوف هذا الكلام ويشوف واقع هؤلاء يجرئه على ق ط ي ع ة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق و إ ض ا ع ة أ ه ل ه وعياله وربما قاده قصرا أ ي مكرها على سفك الدم الحرام صح ولا لا يصل إ ل ى هذا وربما استعان عليه بالسحر والشرك يحدث لا ما يحدث يحدث شوف سبحان الله ما اصير اجابت ل أ ج ل الوصول إ ل ى ث ا ل ث لذا ش و ن يوصل قال لك وهو يدري أ و لا يدري يدري أ ن ه السحر والشرك أ و لا يدري فهذه ا ل م ع ص ي ة لا تتم إ ل الا بأنواع من ا م ع ص ي ق بانواع ل ه وبعدها ومعها ويتولد ع ه ا أ ن أخر من المعاصي بعدها بجند المعاصي فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها ومعها وبعدها ويتولد محفوفة عنها الكثير فهي الكثير قال فهي م ح ف و ف ة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها وهي أ ج ل ب شيء لشر الدنيا و ا ل آ خ ر أ ج ل ب شيء لشر الدنيا ه و ا ل م ع ا ص ي قال و إ ذ ا علقت بالعبد شو هذه المصائب هذه إ ن س ا ن خلاص وقع في ا ل ف ا ح ش ة أ و غير ذلك و إ ذ ا علقت بالعبد فوقع في حبائلها عز, عز على الناصحين استنقاذه هذا الناصحون لا يستطيعون فعل شيء عز على الناصحين استنقاذه و أ ع ي ا ل أ ط ب ا ء دواؤه ف أ س ي ر ه ا لا يفدى وقتيلها لا يودى ع يعني ليقع أسير؟ مقدرش تخلصوا بالفدية وليقع قتيل والله مقدرش أسير مهدارا وقال له. ا لهدية ما في هذا السبيل من الضرر هذا قالوا اذكر لك بعض ما في هذا السبيل إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا هذا بعض ما فيه من الضرر ف ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يستمع إ ل ى هذا الكلام عليه أ ن يحفظ هذا الكلام عليه أ ن يكرر مثل هذا ا ل أ م ر حتى لا ياتيه أ ت حتى ي ل ي أ الشيطان يذكره ويزين له ما عليه ه ؤ ل ا ء أ ه ل المعاصي الذين يراهم مع الأخدام يرى الفتاه مع ا ل ف ت ا ة ويرى الشاب مع ا ل ش ا ب ة فربما زين له الشيطان ذلك ربما حل له ذلك ف ا ل إ ن س ا ن يتذكر أ ن ه م محرومون مما ذكر من, هذا من هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة و ا ل س ع ا د ة والعيش الهني وقد واقعوا في كل هذه الحفر التي ذكرها ابن القيم قد وكيف الوصول القيم قد الحفر الذي ذكرها ابن نتساءل الاتصاف بهذه العفة في كل إلى هذه بهذه كيف يمكننا أ ن نصل إ ل ى أ ن نتصف بهذه ا ل ع ف ة الجواب عن ذلك سنذكر إ ن شاء الله تعالى سبلا ع ش ر ة نستعين بها ل أ ن نصل إ ل ى هذا الخلق العظيم وهو ا ل ع ف ة أ ن نصل إ ل ى أ ن نكف أ ع ي ن ن ا عن النظر الحرام نكف أ ي د ي ن ا عن لمس ا ل م ر أ ة الحرام نكف أ ن ف س ن ا عن الاختلاط المحرم وغير ذلك مما هو يعد م نكتفي مقدمات الزنا ن بهذا القدر ا ل ل ي ل ة و إ ن شاء الله تعالى نكمل يوم السبت القابل ا ل ح د ي ث ة في هذا الموضوع المهم لذلك وقفت و أ ط ل ت بوقفة عنده س ح ا ن ك ا ل ل ه م و ب ح م د أشهد ك أن أنت أ لا إله لا إلا ت س غ ف ر ك إليك وأتوب والسلام ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه